أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خط الشباب المطمئن يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أزني وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني وبمما يساورني كثير من الشجن المؤرق لا تدعني تعذب فيله بالشك روحي وتشقى بالزنون وبالتمني أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس